ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه من صيام اوصى دقاتي ان نسك برو سكت وباسي من كتر الجمل اللي احكي وهروش وانا ناسي راسي بتاكلي وبقاسي راسي وبقاسي من كتر الجمل اللي في راسي احكي وهروش وانا راسي بتاكلي وبقاسي في كعب ابني عبرة عايش لي وحدي في الحجرة عايز لي هرى شاب قجرة تهرش في راسي لبكرة الجملة عم بيضي سباك تفكي سمعه يا بوي يزيد الهرشي والاكلات وراسي بتاكلني وبقاسي راسي بتاكلني وبقاسي من كتر الجمل اللي في راسي لا راسي بتاكلني وبقاسي موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى الجملة في راسي عم بينط على راسي الناس يطير يحط الجملة يا بوي جد الجد وراسي بتاكل ودأسي نفسي ابطل نهار الشفيو علشان عاوز لي ابطل له فاتوني ناس وطردوني وراسي بتاكلني وبقاسي راسي بتاكلني وبقاسي من كتر الجمل اللي في احكي وهور وشواني ناسي راسي بتاكلني وبقاسي اه يا جفار الجمل اللي سارح زي الطيور الجوارح وراسي بتاكلني وبقاسي الجمل عمبي بيدسبار تفكس معي أبوي الأحزان ويزيد الهرش والأكلان وراسي بتاكلني راسي راسك ده كلني وبقاسي من كتر الجمل اللي في راسي احك وهرش